فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا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 وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَا أَنَّ الظَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم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 أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 ناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق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 نكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهة قال سنقتل أبناءهم ونستقلهم تحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده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 يَيرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تأتي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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأن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 ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم اله وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربكم به أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لنيقعتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إلي قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب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 بِيَالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ تَخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا, عندهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.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 و تبع النور الذي انزل معه و تبع النور الذي انزل معه و لا المفلحون قل يا ايها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي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 تَمَاوُقُلُ حِطَّة وَقُولُوا حِطَّة وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 وَسْأَلْهُمْ عن الْقَرْيَةِ التي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا إِذْ لا حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ وَيَوْمَ لَا, يسبتون لا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا محذرة إلى ربهم بكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكرو به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم